صلى الله عليه و آله و صلى الله اليوم هو اليوم المشهور الحادي واليشهير هو الحادي واليشهير في شهر رضيه الثاني عام ثمانياثم ثلاثين بعد الأفضاء من أتي والألس الموافق من شهر إلى العام 17 بعد آخر 2000 ونقول تعليقا على ما يضر في بلادنا مصر من محاولة بعض السفهاء إثارة الفتنة في بلادنا فيما يتعلق بلاعب الكرة مع الأسف حمد أو تريكا وأيضا فيما يتعلق بجزيرتي تيران وصنافير يحاول بعض الناس إثارة الفتنة على أولاة الأمور واستعطاف الدهماء والعامة من الناس مستغلين غلاء الأسعار في ذلك لإثارة الفتن في بلادنا ونقول لهؤلاء اتقوا الله جل وعلاه فإن ولي الأمر له خصوصياته فلو أن ولي الأمر منع عالم من العلماء أن يدرس فله ذلك لو أنه منع عالم من العلماء أن يدرس وهناك من يقوم غيره من العلماء بالتدريس وأداء الواجب فإن هذا العالم يسمع ويطيع له يقول فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صارح رحمه الله تعالى كما في لقاء البيع النفتوع اللقاء الخمسون سوء رحمه الله إذا ندب الله عز وجل إلى أمر من الشريعة ندبا عاما كالدعوة إلى الله مثلا ومنع من إيقائه ولي الأمر فهل يستجاب لولي الأمر في هذا مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما اتطاعد في المعروف مع الضابط إذا تيسر جزاك الله خيرا فأجاب رحمه الله تعالى إذا قال ولي الأمر لشخص مثلا لا تبعو إلى الله فإن كان لا يقوم أحد سواه بهذه المهمة فإنه لا يطاع ولي الأمر في ذلك لأنها تكون فرض عين على هذا الشخص ولا طاعة الولي الأمر في ترك فرض العين أما إذا كان يقوم غيره مقاما نظرنا إذا كان ولي الأمر نهاه لأنه يكره دعوة الناس فهنا يجب أن يناصح ولي الأمر في هذا ويقال اتق الله لا تمنع من إرشاد عباد الله أما إن كان نهيه هذا الشخص لساب آخر يحدث من جراء كلام هذا الرجل ورأى ولي الأمر أن المصلحة في إقافه وغيره قائم بالواجب فإنه لا يحل لهذا أن ينابذ ولي الأمر وقد كان عمار بن ياسر رضي الله عنه مع عمره ابن الخطابي رضي الله عنه في سفره فاجنب عمار يعني اصابته جنابه وجعل يتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة يعني تقلب على الارض, تتقلب على الأرض ليشمل التراب جميع بدنه يعني تقلب عمار على الارض ليشمل التراب جميع بدنه ثم عاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا وآراه التيمم ثم جاءت خلافة عمر وصار عمار يحدث بذلك فاستدعى عمر رضي الله عنه يوم من الأيام وقال كيف تحدث بهذا الحديث لأن عمر يرى أن الجنوب لا يتيمم وأن يتيمم في الحدث الأصغر فقط ومن عليه جنابه ينتظر حتى يجد الماء هذا اجتهاد حتى يجد الماء ثم يغتسل ويصل هذا رأيه فقال له عمار يا أمير المؤمنين أما تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا فكأن عمر نسي هذا فقال له يا أمير المؤمنين إن شئت بما جعل الله لك علي من الطاع وانظروا أيها الناس انظروا كلام الصحابة مع ولاة أمورهم إن شئت بما جعل الله لك علي من الطاع ألا أحدث به فعلت فقال له عمر لا نوليك ما توليت يعني فحدث به والشاهد أنه ما أنكر عليه قوله إن شئت بما جعل الله لك علي من الطاعة ألا أحدث به فعلته أما لو قال ولي الأمر مثلا لا تصلي النافلة فنقول صلها فنقول صلها لكن بدون منابذة صلها في بيتك لأن منابذة ولي الأمر يترتب عليها مفاسد كثيرة لا بالنسبة لك أنت أيها المنابذ لأنك أنت أيها المنابذ ربما تؤخذ وتوذى وأنت تعتقد أنك أوذيت في الله لكن غيرك أيضا يصاب بهذه المنابذة وربما يقتدي بك غيرك ممن لا يعرف ما عرفت فينابذ, فينابذ, فينابذ بدون علم وربما تتحسس أخبار من حولك ويؤتى بكل إنسان حولك ويؤتى بدون جريمة ثم إن الحط من قدر ولاة الأمور من العلماء أو الأمراء في أعين الناس له ضرر كبير انظروا يا أصحاب الصفحات صفحات الفيسبوك أيها الجهلاء انظروا ماذا يقول العلماء يقول الشيخ ابن عثيماه رحمه الله ثم إن الحط من قدر ولاة الأمور من العلماء أو الأمراء في أعين الناس له ضرر كبير لأن قدر ولاة الأمور إذا سقط من أعين الناس تمرد الناس على ولي الامر ولم يروا لامره قيمه وصاروا يرونه كسائر الناس واذا حتى قدر العلماء في اعين الناس لم يكن لما يقولونه يقولونه للناس من شريعه الله قيمه ولم يثق الناس ولم يثق الناس باقوالهم ونبذت الشريعة من هذا الجس لان قدرهم هون في اعين الناس وصار الناس لا يبالون بهم ولا ياخذون باقوالهم ويذهبون يأخذون من فلان وفلان ممن هو دونهم في فقه شريعة الله عز وجل فهذه الأمور لا ينبغي لنا أن ننظر إلى ظاهرها وسطحها لأن لها غورا بعيدا عميقا وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ولاة الأمور الذين يطالبون بحقهم ويضيعون حق الله في رعيته فقال صلى الله عليه وسلم وأطوهم ما لهم واسألوا الله حقكم حتى لو منعونا حقنا فلنحن نعطيهم ما لهم علينا ونسأل الله سبحانه وتعالى حقنا وذلك بان, بأن يهديهم حتى يقوموا به فينبغي لنا ايها الاخوه الا ننظر الى من سطحيتها فقط بل ننظر لما يترتب عليها من مفاسد العظيم والامن حكما لها والامن حكما له قيمة فالدنيا كلها تبذل في سبيل الامن ويضحي الإنسان من نفسه بأشياء كثيرة من أجل الأمن ولا يعرف قدر الأمن إلا من ابتري بالخوف أي والله ونقول ولا انظروا إلى جيرانكم من بلاد ليبيا ومن بلاد سوريا ومن بلاد اليمن وينها انظروا وتأملوا وعوه قال الشيخ رحمه الله واسألوا آباءكم الأولين عما كانت عليه هذه البلاد من الخوف فيما سبق إلى آخر ما ذكره الإمام والشيخ العلام الحمد بن عثمين رحمه الله حول هذه المسألة ثم نقول لهؤلاء الذين يتكلمون في هذه القضايا ما لكم أنتم هذا إذا كان ولي الأمر وضع اسم رجل على قوائل للرهابيين وهذه وجهة نظر ربما يكون مصيبا وربما يكون مخطئا لانه ليس معصوم فإن كان مصيبا فقد وفق للخير وإن أخطأ فهو ليس معصوم وإن أردتم أن تنصحونه فسنبيل لكم كيفية النصيحة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أقوال العيمة والعلماء وإن رأى ولي الأمر أن هاتين الجزيرتين ملكا لدولة أخرى أو أعطاه هو لدولة أخرى لما بذلوه معه من مال أو نحو ذلك هذه أمور تقص للأمر ليس للرأية أن يتكلموا فيها وإن كان بعضهم له نصيحة عند ولي الأمر فإن هذه النصيحة يجب أن تكون أن تكون سرا فإن أهمية وجود الولاة ولو كانوا ظلمة وأهمية الدعاء لهم أمر عظيم جدا وقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني في الصحيحة عن زيار بن كسيب العدوي قال كنت مع أبي بكرة تحت ننبل عامر هو يخطب عليه ثياب رقاق فقال أبو بلال انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق فقال أبو بكر الصحابي والجلي رضي الله عنه اتكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله قال الذهبي رحمه الله أبو بلال هذا هو مرداس ابن أليا خارجي ومن جهله عد ثياب الرجال الرقاق لباس الفساق وخال ابن وجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم قال الحسن من الحسن في الأمراء هم يلون من أمورنا خمسة الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يبصلون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 فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملت وأخرج رمو بن أبي عاصم في السنة وجوده الألباني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نهانا كبراءنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تغشوهم عفوا ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب وانظروا إلى هذا الحديث العظيم الذي أخرجه الإمام المسلم عن زيد بن سلام عن أبي سلام قال قال حذيفة بن اليمان قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير المراد بذلك الجاهلية كما ذكر الناولي رحمه الله فنحن فيه في قال من وراء هذا الخير شر قال نعم قلت هل وراء ذلك الشر خير قال نعم قلت فهل وراء ذلك الخير شر قال نعم قلت كيف قال يكون بعد يا لا يهتدون بهدا وانظر إلى تسمية النبي عليه السلام لهم أئمة لا يهتدون بهدى ولا يستنون بسنة وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس وانظر إلى وصفهم من النبي عليه الصلاة والسلام قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ومع ذلك سميهم أئمة قال قلت كيف أصمع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب, وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع قال ابن مريد المالكي رحمه الله في الانتصال في مرضى الشاب من اعتزال أنه نقل عن بعض السلف أنه دعا لسلطان ظالم فقيد له أتدعو له وهو ظالم فقال إي والله أدعو له إنما يدفع الله ببقائه أعظم مما يندفع بزواجه وعن أبي عثمان سعيد بن إسماعيل الواعظ الزاهر أنه قال بعد رواتي لحديث كميم الدارية مرفوعا الدين النصيحة قال فانصح للسلطان وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد بالقول والعمل والحكم فإنهم إذا صلحوا صلح العباد بصلاحهم وإياك أن تدعو عليهم بالنعنة فيزدادوا شرا ويزداد البلاء على المسلمين ولكن يدعو لهم بالتوبة فيتركوا الشر فيرتفع البلاء عن المؤمنين وهذا الأثى أخرج البيهقي رحمه الله في شعب, في شعب الإيمان وقال الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه السنة وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هواء وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاة فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله والآثار عن السلف الصالح في هذا الباب كثيرة بل كثيرة جدا وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكما ذكرت وأما فيما يخص نصيحتهم في السر فقد أخرج الإبام أحمد في المسند وابن أبي عاصم في السنة وابن علي في الكامل والحاكم في المستدركة والطبراني في معجمه الكبير والهيثمي في المجمع وصعى الألباني في ضلال الجنة في تخريج حديث سنة عن شريح بن عبيد قال قال عياض بن غنم لهيشاي بن حكيم ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذات وإلا كان قد أدى الذي عليه وأخرج البخاري ومسلم واللفظ المسلم عن أسامة بن سيد قال قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه فقال أتروني أني لا أكلمه إلا أسمعكم والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه وقال ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعيد بن جبيل قال قال رجل ابن عباس آمر أميري بالمعروف قال إن خفت أن يقتلك فلا فلا تؤنب الإمام فإن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينها هذا هو من اجل السلف الصالح في كيفية نصيحته ولايات الأمور واخرج الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه احمد والطبراني ورجال احمد وثبخه ورجال احمد ثقات عن سعيد بن جهمان قال لقيت عبد الله ابن ابي يوفا هو محجوب البصر فسلمت عليه فقلت من انت قلت قال انا أو قال أنا سعيد ابن جمهان قال ما فعل والدك قلت قتلته الأزارقة قال لعن الله الأزارقة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النعو قال قلت الأزارقة وحدهم من خوارج كلها قال بذل الخوارج كلها قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم ويفعل بهم قال فتناول يبي في غمزها غمزة شديدة ثم قال ويحك يبن جمهان عليك بالسواد الأعظم مرتين إن كان السلطان يسمع من فأتيه في بيته فأخبره بما تعلم فإن, فإن قبل منك وإلا فتح فإنك لست بأعلم منه وعلى هذا صار العلماء المعاصرون والسابقون أن النصح لولي الأمر على الملأ بل لو كان في المسجد وعلى المنبر أن هذا من الخروج عليه سؤل سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن الباز رحمه الله كما في كتابه مجموع فتاة ومقالات متنوعة هل من منهج السلف نقد ولاة من فوق المنابر وما منهج السلف في نصف الولاة فأجاب رحمه الله ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر لأن ذلك يفضل الفوضى وعدم السمع والطاع في المعروف ويفضل الخوض الذي يضر ولا ينفع ولكن الطريقة المتبع عند السلف النصيحة فيما بينه وبين السلطان والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصن به حتى يوجه إلى الخيس هذا فهذه فتوى الإيمان عبد العزيز العبد الله الباز رحمه الله تعالى وأيضا ذكر ذلك الشيخ محمد نثيمين رحمه الله كما في شرحه على بلوغ المرام قال رحمه الله تعالى ولكن الدين النصيحة على حديث الدين النصيحة رابعا من الفوائد فيه ابداء خطأهم فيما خالفوا فيه الشر بمعنى أن نسكت ولكن على وجه الحكمة والإغفاء ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الإنسان من الأمير شيئا أن يمسك بيده ذكر, ذكر النصيحة أن تمسك بيده وأن تكلمه فيما بينك وبينه لا أن تقوم في الناس وتنشر معايبه لأن هذا يحصل به فتلة عظيمة إلى أن قال فالطريق السليم الذي هو النصيحة وهو دين الله عز وجل هو أن يأخذ الإنسان بيده ويكلمه سرا أو يكاتبه سرا فإن أمكن أن يوصله إياه فهو المطلوب وإلا فهناك قنوات الإنسان البصير يعرف كيف يوصل هذه النصيحة للأمير بالطريق المعروف هذه فتوى كبار عن. العلم ولست والله أدري ماذا يريد هؤلاء الذين يقفون أمام المحكمة ويهتفون ويتكلمون على أولاة الأمور ويمزحون وينقلون ما يسمى بالنكك على صفحات الفيسبوك على ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي وفقه الله تعالى أو على حكومته هذا المسلك مسلك خبيث هو مسلك الخوارج والعياذ بالله تعالى فالواجب علينا أيها المسلمون يا شباب الإسلام ويا أيها العوامل من المسلمين يا أصحاب الفطر السليمة المستقيمة يا ولم تتذنسوا بالعزبية والخروج والضلال انظروا حولكم وتأملوا تأملوا إلى البلاد فقد فيها الأمن وفقد فيها ولاة الأمور كبعض البلدان المجاورة لما خرجوا على ولي عمرهم وقتلوه ولم يتذارك القوات المسلحة عندهم الأمر فانظروا كيف حالهم الآن من اضطراب في الأمن وانتهاك للأعراض وضياع للأموال وللخيرات في بلادهم وتدخل الأعداء في بلادهم ماذا يريد هؤلاء يريدون أن تأتينا أمريكا فتدخل بلادنا أو يأتينا اليهود فيدخل بلادنا ماذا يريد هؤلاء السفاء هب أن ولي الأمر أخطأ ماذا عليك يواجب عليك أن تنصحه فيما بينك وبين فإن قلت أين انا والوصول إلى الرئيس نقول الحمد لله تنال الأجر بنيتك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر أو قال المرض الإنسان طالما عنده نية طيبة حسنة فإنه ينال أجر العمل طالما أن عنده هذه النية أما وأن تقرس في الشوارع تهتب تهتب بخطأ الرئيس أو أن الرئيس يريد أن يبيع أرضنا وبلادنا ورحو ذلك أو تتكلم فلماذا يوقف فلان أو يضع اسمه مع الإرهابيين ولاة الأمور يفعلون ذلك بعد تحرن ولو أنهم ظلموا هذا الشخص أجرهم عند الله سبحانه وتعالى وعقابهم هنا هم عند الله عز وجل أما أن يخرج الناس يهتفون أو يكتبون في الصفحات أو يخرج بعض الرجال أو نسائل